مَا كَانَ نِبُؤُهُ إِلَّا كَلِمَةً قَالَهَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ أَمْرٍ قَدْ قَضَاهُ وَكَانَ اللَّهُ إِلَّا هَٰرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بِينًا وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله في نفسك ما الله مبديه شنات والله أحق أن ناحره في الزاجئ اذيائه لكي لا يفون على المؤمنين ح منهن وطرا وكان أمر الله تالله في الذين خنوا منه قبل وكان امر الله قد ما قدرا Bye-bye. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَسِيرًا وَسَبِّحُوا What kind of